رحمن على العرش استوى كيف يطبق على هذه القائده او نقرا الرحمن على العرش استوى ولا تعرض المعنى من الذين يقرؤونه ولا يتعرضون للمعنى ها؟ أهل التوفيق طيب إذا نحن نقول الرحمن على العرش استوى نمره كما جاء وهو لفظ جاء لمعنى ما هذا المعنى هو أنه عز وجل على عرشه عروا يلوق بجلاله وعظمته لا نكيفه ولا نمثله واضح؟ طيب أثبت الله عز وجل عن نفسه أنه يجي فقال وجاء ربك والمرك صفا صفا يجيه حقا طيب من الذين يقولون نقرأ وجاء ربك ولا نتعرض المعنى أنا تمام. طيب قال المالر رحمه الله ولا نرد ذاك بالعقول ولانا ذاك اي ما جاء في النصوص من العقل والحيد لا نرده بالعقول لا نرده بالعقول وانما قال ذلك اشاره الى قول من يقول ان المرجع في اثبات الصفات او نفيها هو العقل المرجئ في اثبات الصفات نفيها هو العقل فما العقل ثبوته اثبتناه وما اقتضى العقل نفيه نفيناه سواء كان موجودا في القرآن والسنه أم غير موجود وما لا يقضى العقل إثباته ونافية فإما أن نثبته فإما أن نتوقف فيه وإما أن ننفيه وأكثرهم نفى ذلك من الجفن أكثرهم نفى ذلك فالأقسام عندهم ثلاثة الأول ما اقتربته العقود فيثبتونه سواء كان ثابتا في الكتاب والسنة أم لا الثاني ما اقتضى العقل نفيه فينفونا سواء كان ذلك موجودا في الكتاب والسنة أم لا الثالث ما لا يقتضى العقل يثباته ولا نفيه فانقسموا فيه إلى قسمين قسم نفاه وهم الأكثر وقسم توقف فيه وقال لا نثبت ولا ننفي لان العقل لا يقضي اثباته ولا نفيه فالذين نفوهم هم الاكثر قالوا لان العقل لم يدل عليه وما لم يدل عليه الدليل فالواجب نفيه والذين توقفوا فيه قالوا ان العقل لم يدل على نفيه ولا يدل على اثباته فالواجب التوقف. لكن كل هذه القاعدة قاعدة مبنية على شفا جرف انهار. لأنها قاعدة تقتضي تقديم المعقول على المنقول، والعقل يقتضي تقديم المنقول على المعقول. وهذا من العجب أن يقول نحن نتبع العقل وهم يهتمون العقل بما دونه عقل. العقل يقتضي أن هذه الأمور الغيبية نقتصد فيها على الخبر مجرد، لان العقل لا يمكن أن يتحكم فيها أو يدتها، فكان مقتبل العقل الصريح أن إيش أن نرجع فيها إلى, ال... إلى النقل، خبر محت ما تملكه بعقلك كيف ترجع إلى عقلك فيه؟ الآن لو لو رجعت إلى عقلك بالنسبة إلى حال شخص من البشر، هل يمكن أن تحكم بعقلك على أحواله؟ لا يمكن. لكن انما تعتمد في احواله على ما نقله عن نفسه او نقل عنه بخبر صادق أما ان تتحكم عليه بعقلك ما صحيح كل له تصرف يختص به انت ربما في بيتك انك تقوم وتفطر وتروح الى عملك وما يقوم ولا يفطر يروح العمل قبل ان يفطر اليس كذلك يختلف عنك هذا وهو بشر حاله قريبه من حالك فكيف بالله عز وجل كيف تحكم على الله بعقلك؟ والعقل يقتضي أن تعتمد في ذلك على إيش؟ على النقر، لأن هذا لا يثبت إلا بالخبر المحر، ولهذا نقول أنتم يا أصحاب العقول هدمتم العقول، لأنكم تقولون العقل يقتضي أن لا يوصف الله بذلك وهو قد وصف به نفسه، وهو خبر. خبر عن امر لا يدفع العقل في الواجب فيها الاعتماد على النقل تقولون هذا ثابت لله والله لم يثبته لنفسه هذا ايضا اثبات للعقل بما ينافي العقل لان الذي يفرض العقل ان ما لم يبلغك خبر في امر غائب عنك ام ايش ان توقف فيه اما ان تثبته معنى في الله له فهذا زياده في العدوان فالحاصل ان قول المؤلف لا نرد ذاك بالعقول يشير به الى رد قول من يقول ان المرجع في صفات الله الى الى العقل نقول لهم ان هذه القاعده باطله من اساسها وان هذه القاعده تبطل الاعتماد على العقل لأن العقل يقتضي أن ما لأنما طريقه الخبر المجرد يعتمد فيه على إيش على النقل وعلى الخبر ما دامت العقول لا تدرك هذا فالواجب عليها أن تعتمد على العقل على النقل وما أخبر الله به عن نفسه واخبرت عنه رسله ثالثا ان نقول تحكيم العقل في هذا الباب تحكيم من لا يحيط بالحكم علما وذلك لان ما يصف الله بنفسه لا يمكن للعقل ان يدركه اذا كان الله يقول لا تدركه الابصار والادراك بالبصر اداكم بمحسوس فكيف فكيف تدركه العقول العقول لا تدرك كنه حقيقه صفات الله عز وجل ابدا ليس كنته شيء وسمعه البصير ثم نقول لهم رابعا أن هذه العقول التي زعمتم أنها مرجع ومحكم في إثبات الله عقول متناقضة. عقول متناقضة كيف؟ لأن هؤلاء العقلاء كما يدعون يتناقضون فتجد بعضهم يقرر أجوب ذلك عقلا والآخر يقرر امتناع ذلك عقل امتناع ذلك وفرق واسع شاسع بين الواجب ومنتنع وكل منهم يدعي أنهم من ذوي العقول هذا يقول هذا ممتنع الله لا يجب وصفه به وهذا يقول واجب لله فيجب وصفه به في بأي شيء يوزن ما يجب لله تعالى وما يمتنع بأي عقل يوزن إن قلنا بعقل زيد قال عمر ورقم ستكون عقل إن كنا بعقل عمر قال زيد ورقم ستكون عقل فبأي عقل يوزن فأنتم متناقضون بل إنه كما قال شيخ الاسلام وغيره من اهل العلم إن الواحد من هؤلاء الذين يحكمون العقل يكونوا متناقضا فيكتبوا في بعض المصنفات أن هذا واجب لله ويكتب في, المس... في بعض المصنفات الأخرى... في المصنفات الأخرى أنه ممكن على الله إذن الرجوع إلى العقل باطل من هذه الوجوه الأربعة والواجب أن نرجع إلى أي شيء إلى النقل فإذا وجب الرجوع الى النقل فهناك مرحلة أخرى واجبة وهي أن نأخذ بظاهر هذا النقل بظاهر هذا النقل ولا نحرفه لا نقول المراد به كذا وكذا مما يخالف الظاهر بل الواجب أن نأخذ بظاهره فإذا قال قائل إذا أخذت بظاهره إذا أخذت بظاهره فقد مثلت الله بخلقه ولنفرق أنك أخذت بظاهر اليد أن لله يديه يقول إذا, إذا قلت إن المراد باليدين هما ما يؤخذ بهما ويقبض فقد مثلت الله بخلقه وحينئذ وقعت فيما هو كفر فما جوابنا على ذلك جوابنا على ذلك أن نقول من يقول إن ظاهر اليدين الحقيقة يقصد المماثلة من يقول هذا بل لما أن نقول إن ظاهر اليدين المضافتين إلى الله حقيقة يقتضي امتناع المماثلة كيف ذلك لأنها يجب أضيفة إلى موصوف الى متصف بها ومن المعلوم أن ما أضيف إلى الشيء فإنه يكون لائقا به لائقا به فاليدان اللثان أضافهم الله إلى نفسه يدان لائقتان بالله عز وجل لا يمكن أن تماثل أيدي المخلوقين ألم تكن تقول يد زيت أو تقول يد إنسان وتقول يد حماء وتقول يد جمل وتقول يد هر وتقول يد أسد وتقول يد درة هل احد من الناس يعتقد التماثل في هذه الايدي او لا ابدا لانها ايدي مضافه الى متصف بها فتكون هذه الايدي لائقه بالموصوف بها لكن يقول قلت يد اسد ويد اسد اخر صارت مماثله ولا لا صارت مماثله فإذا علم التباين بين الخالق والمخلوق بين المخلوقات بعضها مع بعض فالتباين بين الخالق والمخلوق من اولى أولى ومن اعتقد أن ظاهر نصوص الكتاب والسنة التمثيل من اعتقد ذلك فقد كفر لأن تمثيل الله بخلق الكفر ومن زعم أن ظاهر الكتاب والسنة ما يقفل الكفر فهو كافر لأن كتاب والسنه يقرران الإيمان، يقرران الإيمان، وينكران الكفر، ولهذا قال نعيم بن حماد الخزائي رحمه الله شيخ البخاري: من من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف فيه نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه. ولا رسوله وتشبيه فالحاصل ان نقول إننا إذا أخذنا بظاهر النصوص لم نكن ممثلين بل نحن أبعد الناس عن التنفيذ والممثل حقيقة هو الذي صرف النصوص عن ظاهرها هذا هو الذي جعل النصوص دالة على التنفيذ الذي جاء النصوص الثالث عن التمثيل هو الذي صرفها عن ظاهرها لماذا؟ لأنه لم يصرفها عن ظاهرها إلا حيث اعتقد أن ظاهرها يقتضي التمثيل فلما اعتقد هذه العقيدة الباطلة ذهب يصرفها عن ظاهرها ولهذا نقول كل معطل فهو ممثل كل معطل فهو ممثل ليش؟ لانه لم يعطل الا حيث اعتقد ان ظاهرها التمثيل فذهب يصرفها عن ظاهرها ويعطل مدلولها عن عما اراده الله طيب من القائلون بتحكيم العقل القائلون بتحكيم العقل الجهمية المعتزله الاشاعره الماتريديه وكل اهل التويل يقولون بتحكيم العقل في هذا الباب يقولون بتحكيم العقل في هذا الباب وساته ان شاء الله في كلام مؤلف ان الاشاعره لا يثبتون من الصفات الا سبعا ادعوا ان العقل يقتضيها وانكروا بقيه الصفات بحجه ان العقل لا يقتضيها ولكننا نقول ان شاء الله بان العقل يؤيد ما جاءت به النصوص من صفات من هذه الصفات الكماليه التي اتصف الله سبحانه وتعالى بها قال ولا, ولا نرد ذاك بالعقول طيب والذين رجعوا إلى العقول هل ردوها ردوها لأنهم انكروا دلالتها على المراد بها فقالوا في قوله تعالى مثلا اضرب مثلا قالوا في قوله تعالى وجاء ربك اي وجاء امر ربك فردوها اذ قالوا نحن لم نردها ولا نكذب بمجيء الله لكن المراد بمجيئه مجيء امره نقول وهل هذا الا رد ما معنى الرد اذا لم يكن هذا ردا الله ربنا عز وجل يقول وجاء ربك وانت تقولون لم يجئ ربك لم يجئ ربك من الذي جاء امره سبحان الله هل الله يبين لعباده خشية ان يضل او يعمي على عباده ليضل الاول يبين الله لكم ان تظلوا لو كان الله يريد, يريد بقوله وجاء ربك وجاء امر ربك لكان هذا أبلغ ما يقول في التعمية تعمية كيف يقول لنا وجاء ربك وهو يريد وجاء أمره هل هذا من البيان أو من, أو, أو من عدم البيان هذا من عدم البيان بل من التلبيس على العباد كيف يقول عن نفسه وهو واجب على عباده أن يعرفوه بصباته كيف يقول وجاء ربك وهو يريد وجاء أمر ربك طيب فإذا قال قائل إن الله يقول اتى أمر الله فلا استعجلوه في فيجب أن نحمل جاء ربك على هذه الآية نقول هذه الآية التي استدللتم بها حجة عليكم وليست حجة لكم لأن, لأن اختلاف التعبير في موضعين يدل على أن أحدهما غير الآخر لو كان الله يريد أن بقوله جاء ربك جاء أمر ربك لقاله كما قاله في الآية الثانية أتا الله ثم إن الله قال هنا جاء ربك والملك صفا صفا ومعلوما أن الذي جاء هم الملائكة أنفسهم وليس أمرهم ففي الآية أيضا قرينه لفظية تدل على امتناع تفسيرها بمجيء امره ولا تعجب ان يكون كل دليل استدل به المبطل فانه يكون دليلا عليه لان استداله به يكون يدل على ان فيه اشاره الى هذا المعنى لكنه اشاره على غير ما أراده وقد التزم شيخ الاسلام في كتابه عادل في كتابه تعرض العقل والنقل التزم بأنه لا يأتي مفتل بحجة يحتج بها على باطله إلا جعلها دليلا عليه لا له <تصفيق> نعم اذا نحن نقول لهؤلاء الذين حكم العقل إنكم أنتم الذين خرجتم بآية ثبات أحاديثه عن إيش عن ظاهره أما نحن فاننا اخذنا بظاهرها لان الله تعالى انما انت الكتابه بيان لكل شيء واراد من عباده ان يهتدوا بهذا القران لا ان يضلوا فيه واذا كنتم انتم تعملون بظاهر النصوص في العبادات والمعاملات فهي وهي أيضا عن العبادات والمعاملات فيها ما ما يرجع فيها الى العقل كالمسائل القياسيه فكيف ترجعون الى فكيف لا ترجعون في فيها الى مجرد النقل وتمنعون القياس كما منعه اهل الظاهر مع ان هؤلاء الذين يرجعون العقل في باب الصفات يرجعون اليها ايضا في باب في باب الاحكام لكنهم ياخذون بظاهر النصوص فيها ولا ياخذون بظاهر النصوص في باب الصفات وهذا من التناقض في الاسلام نعم هؤلاء نقول إن انهم لم يوفقوا للصواب ونعلم انهم ما ارادوا سوءا لكن هذا فضل الله يكيهم ان لما في الشك إن لكنهم الذي يشفع لهم أننا نعلم حسن نيتهم وأنهم يقصدون الخير لكن ما وفقوا في له فيقولون ممن اجتهد فأخطأ فله أجر نعم مع إثبات نعم إثبات الله قول <تصفيق> ها؟ نعم. نعم كما قد جاء نعم. لا يا اخي اذا قال نمرها كما قد جاء فهي الفاظ جاءت لمعان ما جاءت الفاظ بلا معنى فامرارها كما جاءت يقتضي اثباتها لفظا ومعنى يستوى على العرش جاءت على إيش لا ما هو أهل التكبير على كلم المؤلم جاءت, ل... ل... لفظ... جاءت بلفظ دال على المعنى إذن يثبت هذا اللفظ وما دل عليه من المعنى واضح نعم لا ما نحكم ذكرنا في في باب حكم المرتب أنهم إذا أنكروا كفروا وإن أولوا نظرنا فإن كان للتأويل مساو في اللغة العربية فإنهم لا يكفرون وإن لم يكن له مساغ فان التأويل الذي لا مسا غلط في اللغة العربية بمنزلة الإنكار لأن كل الشيء الذي يؤونون في هذا الباب يأتون عليه بشبه من اللغة العربية مثل تحريفهم الى استولاء واستدلالهم بحي... ب... بالبيت المشهور قد يستوا بشر على, الغ... على العراق من غير سيف أو دم مهراق لكن هم على كل حال ظلون ض... في هذا الشيء نعم استدلال العقل أن... العقول يقال أن... أن... أن... أن... كما أن العقول مختلف يرجع يرجع الى العقل الذي وفق في الصواب فيرجع الى في العقول يراه اليها قيل لكن هم يرون الاخرون المخالفون يرون ان النصوص دلت على ما اقتضته ما ما عقوله هم ايضا لا تقول للنصوص اصلا لا تظن انهم كمثلك يرجعون للنصوص اصلا ما يرجعون للنصوص عندهم ما اثبت العقل ما اثبته العقل من صلاه الله ثبت وما نفاه فهو, فهو منفي إذا قالوا من إن العقود اختلفت عندنا، لا. فهم يرجع منبر الصواب. هو كل واحد منهم يرى إن العقل دل على هذا، فبأي عقل نرجع له؟ إلى عقل زيد دوز أو, أو عمرو إلى من؟ لا ماسيد كان ذات يقول أنا ألي عند الصواب. يقول عقل كفار. نعم يستجيب هذا في أخر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق لنا انه لا يجوز الاعتماد في باب الصفات على العقل وعلمنا ذلك بعله نعم يعني تناقض العقلاء فيما بينهم فيما ثبت وما انثى هذا واحد نعم أن نقول م... لو حكم العقل في هذا لكن مقتضى ذلك أن نرجع إلى المنقول لأن هذه لأن صبات الله عز وجل من باب الخبر المح التي يعتمد فيها على النقل المح نعم أن هذا هذا والله مات هو إذا من من, من كيسك ننظر فيه نعم. ان العقول لا يمكنه ادراك ما يجب لله ويمتنع, ويمتنع ويجوز على سبيل التفصيل هذا لا يمكن صحيح على سبيل الإجمال تدرك العقول بان الله تعالى موصوف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص لكن على سبيل التفصيل لا يمكن لا يمكن فيه الوجه الرابع أنه يمكن عقلا أن تتحدث عن شخص تجهل, تجهل حقيقة ما صفاته فكيف يتحدثك عن الخالق الذي لا مثل له طيب إذن لا يمكن الرجوع الى العقل ثم نقول في الرجوع الى العقل أيضا محذور اخر غير هذه الوجوه الاربعه ان الذين رجعوا الى الحق الى العقول في هذا ارتكبوا محذورين انهم يقولون على الله ما لا يعلمون وينفون عن الله ما قاله عن نفسه هؤلاء ارتكبوا محذورا عظيما وان شئتم اجعلنا أن ان في الاعتماد على العقل ارتكاب محذورين عظيمين احدهما ان نقول على الله ما لا نعلم والثاني ان ننفي عن الله ما اثبته لنفسه وهذا محظور عظيم لا يمكن لمؤمن ان ارتكبه بل ولا يمكن لعاقل ان نرتكبه فضلا عن المؤمن وهؤلاء ارتكبوا ذلك بحجه ان العقل يمنع هذا على الله او بحجة ان العقل يوجب الله على الله هذا الشيء ولهذا قال المؤلف ولا نرد ذاك بالعقول لقول مفتر مفترل اللام هنا للتعليم اي من اجل قول مفتر والمفتر هو الكاذب وبه مفترل به اي كاذب به جهول ويجوز ان نجعل به متعلق بجهول اي جهول به وانما قال المؤلف مفتر وجهول لان من خالف النص وقال المراجبه كذا فهو اما كاذب وإما جاهل اما كاذب إن تعمد مخالفة النص يعني يعلم النص دول على كذا ولكن قال نرجع إلى كذا وإما جهول إن كان لا يدري أنه خالف النص فالذين خالف النصو في هذا الباب لا يخرج عنها عن أحد هذين الوصفين إما الكذب إن علموا أن النص يدل على خلاف قولهم ولكن ارتكبوا خلافه عن عمد وإما الجهل إن ارتكبوا خلاف النص عن غير عنق طيب ثم قال فعقدنا الإثبات يا خليلي من غير تعطيل ولا تمثيل عقدنا يعني اعتقادنا الاثبات من غير تعطيل ولا تمتيد قول عقدنا الإثبات اي اثبات هو اثبات ما اثبته الله لنفسه ولا شك ان في العباره قصورا لان عقدنا الاثبات فيما اثبته الله لنفسه والنفي فيما نفاه الله عن نفسه والتوقف فيما لم يجد إثباته ولا نفيه ما لم يتضمن نقصا فإن تضمن نقصا محظا فهو مما ينفى عن الله فصار, فصار اعتقادنا على النحو التالي اولا إثبات ما أثبته الله النفس، والثاني نفي ما نفاه الله عن نفسه والثالث التوقف فيما لم يرد إثباته ولا نفيه ما لم يتضمن نقصا محضا فإننا إيش نفيها عن الله فإننا نفيها عن الله إكباغ ما أثبته الله لنفسه كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والوجه والعين واليد والقدم والاصبع وما أشبه ذلك أعرفتم هذا نثبث لأنه أثبت النفس. نفي ما نفاه الله عن نفسه كالظلم والجهل والغفله والنسيان وما اشبه ذلك لم في ما نفاه الله عن نفسه والعور ايضا العور في العين فلم في ما نفاه الله عن نفسه الثالث ما لم يرد نفيه ولا اثباته يجب علينا ان نتوقف فيه ما لم يتضمن نقصا فان تضمن نقصا محضا وجب رده وان لم يرد نفسه مثال ذلك فيما لم يرد بدولا نفسه الجسم الجسم لو قالنا قائل هل تقولون ان الله جسم فالجواب لا نقول انه جسم شو العبارة لا نقول انه جسم او نقول انه ليس بجسم ايهما اصح يعني هل الصحيح نقول ليس بجسم او الصحيح لا نقول انه جسم الثانية الصحيح يعني لا نقول انه جسم يعني كذا قلت نقول انه نقول انه ليس بجسم نفيت اما اذا يعني نفيت انه جسم اما اذا قلت لا نقول انه جسم فقد نفيت القول بانه جسم وفرق بين النفيين لان الاول نقول انه ليس بجسم حكم بانتفاع جسميه عن الله وهذا ليس عندنا ان فيه والثاني لا نقول انه جسم ايش نفي للقول بذلك ونعم نحن ننفي ان نقول بذلك لاننا لا نعلم إذن الجسم نقول لا نثبته ولا ننفيه لا نثبته ولا ننفيه لماذا؟ تفسير لأن الله لم ينفي عن نفسه ولم يثبته فإذا لم ينفي عن نفسه ولم يثبته فما لا نشغل ناقب حيث وقف النص ولكن نسأل عن المعنى المراد بالجسم يعني اللاقص نتوقف فيه المعنى نسال ماذا تريد بالجسم ان رتب الجسم الشيء القائم بنفسه المتصب بما يستحقه من الصفات فهذا المعنى صحيح ولا خطا صحيح فان الله تعالى شيء قائم بنفسه متصب بما يليق به من الصفات يستوي ويأتي وينزل ويضحك ويفرح ويغضب ويرضى نؤمن بذلك وإن ردت بالجسم الشيء المركب من أجزاء يفتقر بعضها إلى بعض ويجوز انفصال بعضها عن بعض كما في الاجسام المخلوقة فهذا باطل ولا أقول لها هذا باطل هذا باطل وارح طيب كذلك أيضا الجهة هل الله جهة أو هل الله في جهة هذا نقول أما اللفظ فإننا نتوقف فيه وما لنا ولحب ولكن المعنى نستقصي ماذا تريد بجهة او في في جهة ان اردت ان الله تعالى في جهة تحيط به تحيط به احاطه الضرب المظروف فهذا يمتنع وضع وان اردت بذلك جهة سفر ومخالطة للمخلوقات فهذا ايضا انتنى على الله فليس الله في السفل وليس في جهة تحيط به إحاطة الضرف المغروف ونبتنه في جهة عليا عدمية لا تحيط به ما ثم إلا هو عز وجل فهذا حق والنبي عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بالله قال الجارة أين الله قالت في السماء فاستفهم الم... باين التي يستفهم بها عن المكان والمراه اجابت بفي الداله على الظرفيه لكن الظرفيه العدميه يعني ما في شيء محيط بالله ما ثم فوق المخلوقات الا الله عز وجل وفي خطبه يوم عرفه التي لم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا المسلمون اجتماعا أكبر منها وأعظم منها في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام قال وهو يخطب الناس على هل بلغت قالوا نعم فقال اللهم مشهد يشير إلى السماء وينكث بأصبعه الناس على هل بلغت قالوا نعم ففعلها مرة أخرى على هل بلغت قالوا نعم ففعلها مرة ثالثة وشتان هذه الاشاره أن الله في جهه اولى لا اي جهه هي العلو العلو اذا اذا اردت بذلك الجهه جهه علو عدميه اي ليس فوق ليس فوق الا الله وحده فهذا صحيح لكن مع ذلك نظرا لكون البسطة من الناس يفهمون من الجهه أنه في, في كل مكان مثلا نقول لا تطلق أن الله في جهة أو في آذية بل من التقييد على حسب التفصيل الذي ذكرنا طيب الحيز كذلك اللغز نتوقف فيه المعنى نسترس فإن رأت أن الله في حيز يحيط به ويحوزه فهذا طاطل وممتنع يعني الله عز وجل لا يخطبه شيء من مخلوقاته وإن رأت أنه منحاز عن المخلوقات بائما منها غير مختلط فيها ولا هي حالة فيه فهذا حق طيب قلنا في القسم الثالث الذي لم لدينا فيه ولا اثباته نتوقف فيه إلا إذا تضمن نقصا محظا مثل لو قال ذلك قائل هل لله امعاء تقول؟, تقول لا ولا تقول نتوقف نقول لا لا لأن الأمعاء إنما تكون للاكل والله عز وجل يطعم ولا يطعم ولا ياكل وقد يقول قائل إن هناك دليلا من القرآن على أنه ليس له أمعاء وهي الصمت لكن لو قال قائل هل لله آله تناسل مثلا صلى الله عليه يعني لو قال قائل هذا لان اهل التعطيل يلجؤون اهل السنه بمثل هذه الافتراضات. وش نقول نقول لا ولا نتوقف نقول لا لان هذه انما يحتاج اليها من يحتاج الى الولد والله عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد واضح طيب ذكرنا أن عقدنا أن قول المؤلف عقد وإثبات في قصور لأن الواقع أن عقدنا إثبات ونفي وتوقف ولكن في باب النفي هل هل الله تعالى متصف بصفات هي نفي محض الجواب لا صفات الله سبحانه وتعالى المنفية متضمنه لثبوت كمال يجب أن نؤمن بأنها متضمنة لثبوت كمال لأنها بها بيان كمال الصفه المضادة فلا يظلم الله شيئا إن الله لا يظلم الناس شيئا لماذا لكمال عدل فهذا النفي انما هو من اجل كمال الضد قد يكون في الانسان عدل لكن يكون فيه ايضا ظلم اليس كذلك فيقال فلان عدل لكن ظلم في القضيه الفلانيه فلا ينتفي عنه الظلم لكن الله عز وجل عنه الظلم لماذا؟ لأن العدل لديه كامل لا يمكن أن يرد في حقه الظلم لا في قليل ولا في كثير انتفاء كماء نعم انتفاء الظلم عنه لكمال العدل في حق هذا لو قلت أنا أقول لا يظلم ولا أقول لكمال العدل قلنا هذا ليس بصحيح لأن صفات الله عز وجل كلها عليا وظلم لا يتضمن كمال العدل ليس من صفات العلية قلنا لا لأن الظلم إذا لم يكن لكمال العدل فقد يكون نقصا وقد يكون لعدم القابلية فلا ينده بنقص ولا كمال نعم نفي الظلم قد يكون لعدم قد يكون نقصا وقد يكون بعدم القابلية فلا يكون نقصا ولا ولا, ولا ندحا فإذا قلت فلان رجل حبيب لا يظلم الناس يضربونه ويقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن الله وأعني على الصدق، يأخذ الماله يقول اللهم أغلني نعم يكسر سيارته يقول الله اللهم يسر لمن يصلحه حتى لا تذهب الفحص وهكذا ليش لأنه غير قادر ضعيف مره ضعيف جدا بل يخاف ان تكلم أن زيادة هل هذا يعتبر مدحا إذا قلنا إنه لا يظلم نعم لا ولهذا قال الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمه ولا يظلمون الناس حبه خردل لو سمعت لا يظلمون بذمه ولا يظلمون الناس حبه خردل بس ما شاء الله تولى ناس اهل وفاء واهل عدل لا يغدرون ولا يظلمون لكن الواقع يسبهم انهم لا يقدرون على الغدر ولا على الظلم وإلى زمن قريب أظن أن البادئ يرون ان الانسان الشريدة السروق الظالم يرون هو الرجل هو صاحب الشهانة. نعم ولهذا يقولون إن بعضهم يقول لا نزوج هذا الرجل حتى يثبت له سرق أكثر من مرة نعم. لان هو الرجل طيب ويقول الشاعر أيضا لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإنهان يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسان فليتلي بهم قوم الإدارة تبوش المتغارة فرسان وركبان هذا الرجل يمدح قومه ولا لا يذمهم ولهذا قال ليتلي بدله ليتلي بهم قوما إذا نفي الظلم أو نفى النقص لعدم القدرة عليه يعتبر نقصا وقد يكوننا في النقص لأن, لان المحل غير قابل له لا لكما للمحل ولكن لانه غير قابل كما لا قوت والله جدارنا لا يظلم الناس جدارنا لا يغلب سيارتي لا تظلم احدا هل يعتبر هذا متحن ليش ما يقبل لا الظلم ولا العدل طيب لكن لو قلت بعيري لا تظلم يمكن لا يمكن لأن بعض العبل يكون شريرا قلنا لا يكون شريرا يأكل الناس ويأكل لعبة. أطعمتهم ولهذا لما قالوا خلعت القصوى صلى الله عليه وسلم والسلام في صنع الحجيبية قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما خلأت القصوى وماذا كلاها بخلق فدل على نفسك النقص عنها لانها كامله ما خلعت وليس لها بخلق وانما حبسها حابس فيه والله اعلم حرنت يعني حرنت حرنت ما تمشي نعم ايش مختصر لا هيش يا شيخ ثاغي نعم كيف؟ لا لا ما بيتاك لكن ما انه خلص الوقت نعم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما نقول لا لا إلى ثم نقول الله في رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الله تعالى <تصفيق> فقد من الرستات التي لهذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى في عقد يا خليل من غير من غير تعطيل ولا تمثيل اولا قوله في عقد ذكرنا رشيد قول المؤلف ل في ذكرنا انه نعم تقول الافتاء ان نقول نعم الله نعم. أحسنتم. طيب. مثال الإثبات؟ نعم. كالسمع والبصر بس لين؟ أحسنتم. طيب. النفي رحمة برهيم. النفي مثاله؟ مثاله مثل قوله نعم كالظلم والغفلة طيب يلا عبد الرحمن ما لم نرد إفاثه ولا نكله ما موقفنا منه وأو شيء لا لا لا, لا نفي ولا نفي نس نحن نغنم نس لا وين وين في, في وان وان ولا نفي أيضا وين تفسير ترقب نجد الحين خطأ نعم ترقب كانت كيف النحفا نافي طيب إن كان نحفا نحفا نفيه حتى وإن لم رحلنا لأن عندنا عبارة عامة وهي انتفاء النقص عن الله عز وجل طيب وإن كان محتملا نستفصل, نستفصل لكن بالنسبة للأقوة اللغذ نتوقف فيه لا نثبت ولا ننفل نثب. والمعنى نستفصل عنه. نستفصل عنه تمام طيب الأخر مثاله طيب هذا الجسم لو قال لك قائل هل تقول ان الله جسم او لا تقول فما جوابك ما جوابك هل تقول ان الله جسم او لا نقول في اللوح لا نثبت ولا ننفيه احسنت يعني لا نقول جسم ولا نقول اقوى طيب في المعنى نعم يجب نفيه لان الله لا يتجذب تفتقر بعضها على بعض ولا تجزى اجزاء أن يمكن انفصال بعضها عن بعض تمام إن أردت بالجسم ما هو قائم متصل بالصلاه العاقبه فهذا حق طيب تمام زيد مثال الذي هو نقص في كل حال يا عيسى لكن قلنا أن هذا قد يقال إنه منتف بقوله تعالى الله الصمت أفضل نفاه الله عن نفسه ننفيه لأن الله نفاه عن نفسه كالعلمين هل تستطيع أن تفليحها عن الله ما تستطيع ما تستطيع, ما تستطيع. لا يتوقف بس نقص وجنا وش النووي الذي الله سبحانه وتعالى <تسجن> محتاج لهذا العين تافيك العين سميت <تسجن> <تسجن> محتاج نعم صح نعم صح. صحيح حالنا فيها من الله عز وجل لا لأن الله نفاها بخصوصها ولكن الله تعالى نفى ما يكون مترتبا عليها وهو الولادة فنقول ليس لله تعالى شيء من هذا لأنه لم يلد ولم يولد نعم ألا اننا قلنا إن التساؤل عن مثل هذا غير محل لكن إذا تلّي الإنسان بهذا الشيء احيانا يبتلق الم تسمع ما ذكر بعض العلماء عن شخص قام خطيبا في القول؟ فقال أيها الناس سلوني عن كل شيء إلا الفرج واللحية قلت لأنا لأ أخبركم كل شيء للإنسان أفر الله مثله لكن أعفوني عن الفرج واللحية لا تتعلم عنها لأن ما عندي إليها جواب وعضاه لنجايفها الاستثناء ليموه أنه إنسان ورع ما يحب يتكلم بغير علم وهو جاهل أجهل من حمار طيب إذن هذا ال... ال... الذي ذكرنا يدل على ان المؤلف رحمه الله في كلامه ايش في كلامه نقص او قصور طيب تقول من غير تعطيل ولا تمثيل يعني يجب علينا ان نثبت بلا تعطيل والتعطيل نوعان تعطيل للنص وتعطيل للصفة فاما تعطيل النص ف تعطيله عن دلالته وأما تعطيل الصفة فنفيها عن الله عز وجل مثلا اليد تعطيلها باعتباره, باعتباره تعطيل الصفة أن يقول ليس لله يد حقيقية وتعطيل النص أن يقول قوله تعالى لما خلقت بيدي أي قدرتي أو نعمتي. فالتعطيل اذا انا تعطيل للنصوص بمنع دلالاتها على ما اريد بها وانا تعطيل للصفات بنفيها عن الله أن مع اثباتها لله مع ثبوتها له بنفيها عن الله مع ثبوتها له اهل السن وجماعة يتبرؤون من التعطيلين لانهم يجرون النصوص على ظاهرها ولانهم يثبتون لله ما اثبت الله لنفسه ثم اعلم ان التعطيل الذي ينتهي او الذي فيها السنه وجماعه ينقسم الى اقسام اولا تعطيل جزئي تعطيل جزئي يكون باثبات الاسماء وإثبات سبع من الصفات وانكار الباقي وهذا مذهب الاشاره الأشاعر يثبتون الأسماء لله عز وجل، ويثبتون سبعا من الصفات، وينكرون الباقي. فإذا جاءت النصوص بدلالة على الباقي، حرفوها فيكون هؤلاء عطل النصوص وعطلوا ايش الصفات فيما نفوا. فمثل يقولون رضي الله عنهم رضوا عنه. يقول معنا رضي الله عنهم أي أتاهن سيفسرون الرضا بالمفعول المنفصل عن الله وهو بل وهو الثواب فهؤلاء عطلوا إيش عطلوا الصفة وهي الرضا وعطلوا النص فصرفوا دلالته على الرضا إلى الثواب فعطلوه عن مظلوله فيه تعطيل فوق ذلك بتعطيل الصفات كلها دون الأسماء فينكرون الصفات عن الله ينفون الصفات عن الله ويثبتون له الأسماء ومنهم من يقر بالعلم والحياة والعلم والقدرة لأنه لا بد للرب منها ومع ذلك يحرفون وهؤلاء هم المعتزله هذا المشهور عنهم انهم يقرون الاسماء ولكن ينكرون الصفات او يقرون بثلاث صفات وينكرون الباقي طيب الثالث تعطيل فوق ذلك وهو إنكار الأسماء والصفات إنكار الاسماء والصفات فيقول إن الله, إن الله لا يسمى سميعا ولا يستثله سم وكل ما سمى الله بنفسه يجعلونه مسمى أو يجعلونه اسما بالمخلوقات السميع ليس الله هو السميع بل السميع خلقه وأضيف السمع إليه لأنه هو الذي خلقه في هذا فيجعلون الاسم والصفات كلها للمخلوقات لا للخالق عز وجل وهؤلاء غلاث الجهميه هؤلاء غلاث الجهمية يقولون لا نؤمن بأن الله له أسماء ولا بأن الله له صفات الرابع قوم فوق ذلك لا يثبتون الله أي صفة ثبوتية كل شيء ثبوتي لا يثبتونه لله وانما يثبتون لله السلبيات فقط فيقولون مثلا ليس بمعتوه ليس بجاهل ليس باصم ليس باعما واما اثبات صفه فهي ممنوعه للاسماء ولا الصفات وهؤلاء ايضا القرامطه واشباهه والخامس فوق ذلك وهم الذين يعطلون النفي والإثبات، فلا يصفون الله بصفة ثوتيّة، ولا بصفة سلبية، ولا بصفة سلبية، فيقولون إنه لا يرضى، فلم يثبت الرضا، ولا نقول لا لا يرضى، لا يثبتون الإثبات ولا ولا النفي. يقول لا نقول حي ولا ميت لا سميع ولا أصم لا بصير ولا أعمى في فينفون عنه النفل والاثبات يقولون لأنك لو أثبت لشبهته بالمثبتات ولو نفيت لشبهته بالمنفيات فأنتوااقن في التشبيه أو واقع في التشبيه سواء أثرت أم أم نفيت فنقول لهم هل تقولون إنه موجود؟ فسيقولون لا. هل تقولون معدوم؟ لا. إذا لا موجود ولا معدوم. وهل هذا ممكن أن يكون الشيء لا موجودا ولا معدوما أو موجودا معدوما؟ لا يمكن. إذا أنتم الآن فرضتم من تشبيهه بالمنفيات أو بالمثبتات وشبهتموه بالمنتنعات والمنتنع طبعا لا يوجد له أصلا كيف الشيطان يلعب ببني بني آدم إلى هذا الحد يقول إن قلت حي فقد شبهت ويقول قلت لس بحي فقد شبهت إن قلت سميع شبهت إن قلت لس بسميع شبهت وش اسوي قل, قل لا سميع ولا غير سميع ان قلت موجود شبهت ان قلت لا موجود شبهت اذن ماذا اقول ها؟ قل لا موجود ولا لا موجود وهذا غايه ما يقوم من الامتناع وقال الشيخ الاسلام التيميه رحمه الله قال يا جماعه يعني بهذا المعنى مو هذا اللفظ يمكن توافرات من تشبيه بالمثبتات والمنفيات ومع ان المثبتات والمنفيات امر ممكن فقد شبهتموه بماذا بالممتنعات لان تقابل النفي والاسبات باجماع العقلاء من باب تقابل النقيضين من باب تقابل النقيضين يعني لو اتينا لو سلمنا جدلا بان الحياه والموت من باب تقابل العدم والملكة وأنه يصح أن نقول لا حي ولا ميت فيما لاقب الحياة والموت كالجماد مثلا الجدار هذا نقول لا حي ولا ميت لأنه لاق الحياة والموت. يعني لو سلمنا جدلا أن نوافقكم بأن تقابل الحياة والموت والسمع والصمم من باب تقابل العدم والملكة التي يجوز أن تنفى اما لا يكون محلا قابلا لها لكننا لا لكن لا, لا, لا يمكن